بسم الله الرحمن الرحيم قاصم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها قاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فتيأتيهم أنباد كانوا به يستهزئون أولم يروا الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اسْتَلِقِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَلَا يَسْتَقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُوا ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون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 وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني الثرائيل قال فرعون ولا رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كن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 قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلى غيري لاجعلنك من المسجونين قال أَوَلَوْ جَتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين وندع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إنا هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المذائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم.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 فألقوا حبالهم وعصيهم وعطيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عطاه فإذا هي تلقف ما يأفئون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمن نَبِيَ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ أَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إننا إلى ربنا منقلب إننا نقمع أن يغفر لنا رب خطايا ما أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشذمة قليلون وإنهم لنا لغائغون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوذون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 قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعطاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا سم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 إن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليه النبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصنا فنظل لها عاتفين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 وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدول لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويتقين وإذا مرضت فهو يشفي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 إلا من أتى الله بقلب سليم وأذلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرون أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغارون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم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 إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أكون نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أذن إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أن أؤمن لك والسلام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 قالوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُوا فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ معه في الفلك المشحود، ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك له العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أذر إن أذري إلا على رب 124. أتبنون بكل ريع آية تعبثون 125. وتتخذون مصانع لعلكم تخلجون 126. وإذا بطشتم بطشتم جبارين 127. فاتقوا الله وأطيعون وَالتَّقِ الَّذِي أَمْدَدَكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمْدَدَكُمْ بِأَنْعَامٍ وَذَنِينٍ وَجَنَّاتٍ وَأَعْيُنٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَتِيمٍ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 وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتكون إني لكم رسول أمين فاتتكت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 قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها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 فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أدر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم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 فنجئنا هو أهله أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين، ثم دم نظر الآخرين، وامطرنا عليهم مطر فسأ مطر المنذرين إن إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون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 وَذِنُوا بِالْقِصَاتِ الْمُسْتِقِيمِ وَلَا تَلْخَسُوا الْنَاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَقُمْ 114. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نغنك لمن الكاذبين 115. فأسقط علينا كتفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلم إنّه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين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 فيقولوا هل نحن ننظرون أفبعذابنا يستعدلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم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 118. إنهم عن السمع لمأذولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين 110. وأنذر عشيرتك الأقربين 111. جناحك لمن معك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم فلأنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغامون ألم تر أنهم في كل واز يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا قالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب